لَنَسْأَلَتْ سَاعَةَ شَيْءٍ عَظِيمٍ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مَنْ ضَلَّ أرضعت وتضع كل ذات حمل وتضع كل ذات حمل حملها وتظى الناس وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّهُم wan O Yeah. فإذا أنزلنا وليها الماء تزت وربت وأنبتت منكم that कौन from... को from... from... dən qon